ودا و س و ا ع ل النابلسي و للعلوم الاسلاميه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 إ ن ك إ ن تذرهم يضلوا عبادك ولا ي ل د و ا إ ل ا فاجرا كفارا ر ب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا تبارا